م ؤ س س ة أ ج ن ا د ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم صليل الصوارم نشيد ا ل أ ب ا ء ودرب القتال طريق ا ل ح ي ا ة فبين اقتحام يبيد الطغاه وكتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال ودرب نشيد طريق ا ل ح ي ا ة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتيم صوت جميل ص د ا به عز ديني وذل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فاما ح ي ا ة تسر الهدى واما إ م م ت يغيظ العدا و إ ممات ا م يغيض ا ل ع د ا الصوارم صليل نشيد الاباء ودرب القتال طريق ا ل ح ي ا ة فبين اقتحام يبيد الطغاه وكتيم ا صوت جميل ص د ا فقم يا أ خ ي ا لدرب النجاه لنمضي سويا نصد الغزاه ونرفاع مجدا ونعلي جباه ابت أ ن تذلا لغير ا ل إ ل ه أ ب ت أ ن تذل لغير ا ل إ ل ه صليل الصوارم نشيد الاباء ودرب القتال طريق ا ل ح ي ا ة فبين اقتحام يبيد ا ل ط غ ا ة وكتيم صوت جميل ص د ا صليل الصوارم نشيد ا ل أ ب ا ء ودرب القتال طريق ا ل ح ي ا ة فبين اقتحام يبيد الطغاه وكتيم ا صوت جميل صدى إ ل ى الحق هيا دعانا لوالساح المنايا لحرب ع د ا فمن مات منا ف د ن ع ن ح م ا بجنات خلد سيغدو عزاء بجنات خلد سيغدو عزاء صليل الصوارم نشيد الاباء ودرب القتال طريق الحياه فبين اقتحام يبيد الطغاه وكتيم صوت جميل صداء فبين اقتحام يبيد الطغاه وكاتيم صوت جميل ص د ا صليل الصوارف نشيد الاباء ودرب القتال طريق الحياه ة فبين يبيد الطغا وكاتيم اقتحام الطغا صوت د جميل ص